الأحباء في الغرفة الأحباء المسلمين والمسيحيين على حد سواء الرب يبارك حياة الجميع وأهلا ومرحب بكم في غرفتكم If God is for us who can be against us اليوم بنعمة الرب يسوع سنواصل السلسلة التي كنا بدأناها قبل ذلك لو متذكرين موضوع تأليف القرآن وأكذوبة أن القرآن محفوظ في الصدور واليوم بنعمة الرب يسوع نواصل هذه السلسلة وإذا شاء الرب وعشنا سأضع أمامكم حوالي 37 رابط سنشترك مع بعض في فتح هذه الروابط ونعم المفاجأة في آخر المحاضرة يا أخ بيترا أو بيترا آآ آآ نشترك مع بعض في ستح 37 رابط كلها بالدليل والبرهان سنسمع أصوات شيوخ لهم وزنهم معروفين بأصواتهم يؤكدون ما ترون من صور للقرآن فرصة جيدة للأحباء المسلمين أن ينتبهوا إلى الكذبة الكبرى التي يعيشونها الآن اكثر من 14 قرن من الزمان فرصة أن يراجعوا أنفسهم فإضعوا الآخرين أنا أشغل ترنيم المدة 3 دقائق فالموجودين هنا يعني إضعوا الآخرين حتى يشتركوا معنا في هذه المحاضرة ونستفيد جميعنا الرب القدير يبارك حياتكم bila hadur khudur فَرَ الْكَبِيرُ مَنْ هَاهَ أَمَا مَنْ يَحْكُمُ هَذَا الْقَدَرُ طيب مرحب مجددا بكل الأحباء في الغرفة الأحباء المسلمين والمسيحيين على حد سواء الرب يبارك حياة الجميع كما تعلمون أحبة الرب أن للأحباء المسلمين قرآن يقولون أنه قرآن واحد ولكن في حقيقة الأمر هو ليس كذلك يقولون أن لنا قرآن واحد هو هو في كل العالم ولكن كما سبق ورأيتم الآن أيضا ستكتشفون أن هناك ما يسمونه قراءات ولكن هي اختلافات حتى في المعاني المسلمون لديهم عشرين رواية وبعشر قراءات فحفظ واحد من الرواة أو القارئين يروي عنه عاصم ويروي عنه آخرون هناك قراءة ورش عن نافع هناك قراءة قالون عن نافع هناك قراءة السوسي عن أبي عمرو وهناك قراءة خلف عن حمزة وأبي الحارث عن الكساء والبزي عن ابن كثير والدوري عن أبي عمرو والدوري عن الكساء وشعب عن عاصم وغيرهم ولكن ما سأركز عليه اليوم هو القرآن المتداول في الخليج ومصر وهو بقراءة حفظ أريدكم تركزوا بس على ثلاث أسماء مش سأتعبكم في الأسماء الكثيرة إذن القرآن المتداول في مصر هو بقراءة حفص وهو الأكثر انتشارا في الدول الإسلامية هناك قراءة أخرى هي القراءة المتداولة في ليبيا والمتداولة أيضا في تونس وهي قراءة قالون وهناك قراءة ورش وهي القراءة المتداولة في اغلب المغرب يعني الجزائر والمغرب وايضا في تونس موجود من يقرأ بقراءة ورش إذن ركزوا على هذه الثلاث اسماء قراءة ورش المغرب قراءة قالون ليبيا نعم ياوصز يوسف نعم هناك أحاديث تقول أن حفص كالزاب يعني وهناك قراءة حفص وهي المتداولة في اغلب الدول الإسلامية ويهمنا في الأمر مصر والسعودية ودول الخليج في البداية نحن لو متذكرين اخذنا سورة الفاتحة الناس الموجودين معنا واللي كانوا متابعين نحن في البداية أخذنا سورة الفاتحة وبعد ذلك سورة البقره وأخذنا سورة آل عمران واليوم السورة رقم أربعة وهي سورة النساء وقبل أن أبدأ في صورة النساء عليكنا يعني مع بعض كده خلينا نتابع هذه الصورة التي سأضعها لكم وعليش يا بيترا أرجو عدم وضع أي صيطات لو سمحتو رجاء إلى كل الأحباء في الغرفة أجلوا كل الصيطات الآن نفتح معا هذا الرابط اللي أنا حطت قدامكم يريد تكونوا سريعين شوية في فتح الرابط هذا الرابط هو يعني حيظهر لك شوية صغير لما تحط الماوس كده على الصورة حيظهر مربع برتقالي على يمينك تحت دوس المربع البرتقالي صورة حتتكبر عندك انا حاطط لك دائرة حمراء وخط تحت الدائرة الحمراء فيه أن صورة النساء تنتهي بالآيه رقم 175 لاحظتوا كده فهذه قراءه قالون في المغرب قراءه قالون في المغرب يقول لنا ان سوره النساء 175 ايه إذا ما فتحنا هذا الرابط رابط آخر نرى فيه سورة قالون رواية قالون نفتحوا معنا هذا الرابط أيضا نرى فيه رواية قالون بداية المصحف بداية سورة النساء تكبر برضو الصورة حط الماوس على الصورة واضغط المربع البرتقالي صوره عندك حتكبر حاطط لك مربع على الكلمه اللي انا عايزا سوره النساء مربع احمر فوق منيه وهي 175 ايه خلاص اذا قرات قراءه قالون المطبوعه في ليبيا تقول ان سوره النساء نيه 75 ايه افتحوا معي هذا الرابط الموضوع أمامكم ده نفتحه مع بعض وسنجد أمامنا قراءة ورش قراءة ورش في المغرب كبر الصورة برضو حتحط الماوس وضغط على المربع البرتقالي فوق حتلاقي صورة النساء مدنية وآياتها 175 آية كويس لحد الآن لكن الأمر لم لن يستمر هكذا الأمر لن يستمر هكذا افتحوا معي هذا الرابط و نجد أمامنا في قرآن مصر والسعودية وهي قراءة حفظ سورة النساء تنتهي ليس ب175 آية لا ب176 آية بل أكثر من ذلك الأكثر من ذلك لو فتحنا هذا اللينك معا هذا الرقابة الجديد الآن حابت بالوقت حتشوف قدامك كبر الصورة برضو لو سمحت نسخة أيضا أخرى من القرآن صورة النساء مدنية وآياتها 176 أو 177 شايف الموضوع عمالي زيدنا في البداية 175 في قالون وورش وحفص 176 والآن في رواية حفص أيضا في طباعة اخرى لا يعرفون هل هي 166 ولا 167 افتحوا معي هذا اللينك فما يزال قالون آسف حفص يقول 176 ولكن نعرف السبب لماذا قالوا 176 او 167 افتحوا معي هذا اللينك الاخير في عدد الايات اد وكبر الايه سنجد قراءه اخرى لو شفت فوق كده المصحف الشريف برواية هشام عن ابن عامر مدنية وآياتها 177 آية الله فيهم اللي بيقول 175 فيهم اللي بيقول 176 فيهم من يقول لا نعرف 176 أو 177 وفيهم من يقول 177 إذن ما الكذب التي نكتشفها هنا الكذب التي نكتشفها هنا أن الوقفات في مفاهيم الآيات ليست واحدة كما قالوا او كما يقولون حتى الآن كنت مرة أسمع ليس هناك أي شيء فقد لا الآيات موجودة ولكن حتى نكون أمناء في البحث ليس هناك آية مفقودة ولكن ترتيب الوقفات ومفاهيم الآيات عند بعض القراء مختلفة عن الاخرين ادت الى هذا الخلط في ترقيم المصحف الابزوبة هنا يقول لنا ان الوقفات واحدة اللي بيقرى القرآن في اندونيسيا يقف في نفس النقطة التي يقف فيها من يقرأ القرآن في المغرب والان نقول لهم هذا الكلام غير صحيح ليس ذلك فقط بل ما هو أسوأ من أن الوقفات ليست واحدة أن أرقام الآيات ليست واحدة مما يدل أن القراءة ليست أيضا واحدة إذن في البداية أحببت فقط أن أعطيكم فكرة عن القراءات المختلفة لسورة النساء أن أن عدد الايات مختلف بين قراءه واخرى هون لولو انت تسال نحن الآن نركز فقط على ثلاث ثلاث او اربع بالكثير خمس قراءات اشهرهم قراءه حفص مصر والسعودية ثم قراءه ورش في المغرب ثم قراءه قالون في ال ليبيا ثم يعني من حين إلى آخر ساعرض عليكم قراءه الدوري عن ابي عمرو او الدوري عن آآ آآ السيسي عن آآ آآ الكسائي طيب الآن ندخل الى الآن اليوم فقط يا إخوة أنا أتناول سورة واحدة كالعادة اليوم فقط سورة النساء ندخل إذن إلى قلب القرآن خلاص افتحوا معي هذا اللينك افتحوا معي هذا اللينك حاول دائما تكبر الصورة لكن الصورة الكبيرة خلاص مش محتاج هنا في صورة النساء انا حاطت خطين تحت كلمة يدخله تلك حدود الله ومن يطيع الله ورسوله يدخله وكما تعلمون فدائما نحب أن نستضيف بعض الشيوخ ليقرأوا لنا واليوم استضفت لكم مجموعة من الشيوخ سيقرأ لنا هذه القراءات يدخله جنات والثانية يدخله نار ماذا كده طيب سنسمع في قراءة حفظة التي أمامكم الشيخان الحصري والحزيفي في قراءة من سورة النساء 13 و14 فاسمعوا تلك حدود الله ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين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 وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدَخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِمٌ طيب إذن الآن أمامكم جميعا وسمعتم كلكم صوت الشيخ وهو يقرأ ويقول يدخله مرتين أليس كذلك طيب افتحوا معي هذا الرابط الذي أمامكم الآن وسنذهب إلى قراءة ورش أكبر الصورة معي لو سمحته ونفاجأ هنا أن القرآن مخطئ فهناك كان يقول يدخله ضمير غائب لكن هنا المتكلم إله القرآن تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله إحنا من أنت ندخله جنات وفي النص 14 ويتعدى حدوده ندخله شايفيني أخو الفرق حاول أنك أنت تكبر الصورة علشان ترى الفرق جيدا لكن لن أفوت الفرصة حتى نسمع شيخ يقرأ لنا بقراءه ورش الآن امامكم قراءه ورش ليس يدخله بل ندخله ونستضيف الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وهو شيخ معروف يعني فاسمعوا من غضود الله أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا ومن يعصني لها رك له ويتعدى حدوده ندخله ناراً خالمة فيها وله عذاب طيب الان سمعنا ما هذا ما هذا الكلام من الذي يلعب في كتاب كتاب الله انصحى تسميته كتاب الله من الذي يلعب في كتاب الله هل هي ندخله ام هي يدخله الضمير هنا مختلف يدخله ضمير غائب لكن ندخله المتكلم موجود ويتكلم عن نفسه وصلت الفكره يا اخوه اذا أنتم تعرفون أن القرآن نزل بدون تنقيط وبدون تشكيل فكل شكل ونقط حسب مزاجه إذن افتحوا معي هذا الرابط لنوسق أيضا كلامنا أكثر كبر الصورة التي أمامك حتى القرآن الذي يقرأ في ليبيا يختلف عن القرآن الذي يقرأ في مصر ليس عليك إلا أنك أنت تركب العربية بس تركب طيارة تسمع نفس الشيخ الذي يقرأ في مصر يدخله على الفور حينما يصل إلى ليبيا والمغرب يغير رأيه ويقرأ لنا ندخله ما الذي يجري لا نعرف دعونا نسمع الشيخ الحزيفي وهو يقرأ من قراءة قالون ندخله الشيخ الحزيفي يكون في مصر يقرأ يدخله فقط يركب الطائر الأمر يتغير معه لا نعرف لماذا اسمعوا ترك حبود الله ومن يطعيناها ورسوله مدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ورسوله واتعد حدوده ندخله نارا صالدا فيها وله عذاب مبين ترف حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار صالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يقص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا صالدا فيها وله عذاب مهيم إذن ما قولت أن القرآن واحد ليس كذلك نرى أمامنا الآن كلمتين يختلف فيهم الضمير يدخله غير ندخله الشيوخ يقرأ هنا وهنا ودون أن يكون هناك ضمير حتى يعرف المسلمين يعني ان آه آه القرآن آه مختلف في آه أمور آه كثيرة طيب ننتقل إلى كلمة أخرى ننتقل إلى كلمة أخرى استحوا معي هذا الرابط لو استمحته هذا الرابط من سوره النساء 24 وكما ترون التشكيل امامكم واحل لكم ما وراء ذلك واحل لكم وسيقرا لنا من قراءه حفص حقيقه الشيوخ موجودين معايا يعني يعني مشرفين النهارده هيقرا لنا من قراءه حفص الشيخان الفزي وفيصل فاسمعوا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحلل لكم ما وراء ذلك ام انت تغو باموالكم محصنين غير مسافحين وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصين غير مسافحين وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا يَنَابَوِيرُ مُسَافِحِينَ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ طيب نركب الطائرة معا افتحوا معي هذا اللينك نسافر في رحلة قريبة جدا إلى المغرب طيب افتحوا معي هذا اللينك في صوت يا فور مش كده افتحوا معي هذا اللينك كبر الصورة عندك ستجد أن القرآن لأنه نزل بدون تشكيل وبدون تنقيد. نحن سمعنا الآن الشيخ وهو يقرأ وأحل مبني للمجهول لكن هنا ضمير الغائب وأحل لكم في الأولى لا نعرف من الذي أحل ولكن هنا أحل الضمير عائد على الله كتاب الله عليكم وأحل لكم فمن الذي غير من الذي بدل في هذا التشكيل لا أحد يستطيع أن يجيبنا ولكن سأسمع الشيخ مصطفى مغربي فاسمعوا الشيخ مصطفى مغربي يقرأ دون خجل ليس وأحلا وإنما وأحلا والمصرات من النساء داما ملكة المالكم كتاب الله عليكم أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم غير المسافحين والمحصنات من المسافحين الله عليكم وأحل لكم ما رأى ذلك أن ترتبوا بأموالكم غير السافحين طيب نركب الطيران أيضا وفتحوا معي هذا إلى ليبيا <تصفيق> افتحوا معي هذا اللينك وكبر الصورة عندك لو سمحت وحاطت لك فتحة كبيرة على الحاء وأحلى يا قالون أحلى ولا أحلى يا قالون قراءة قالون أحلى ولا أحلى خلينا نسمع قراءة قالون للشيخ الحزيفي اسمعوه يقول بصريح العباره وأحلى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذائكم أن تبتغوا بأموالكم محصين غير مسافحين إذن الواضح أمامنا الآن أن اختلف الشيوخ يعني أو اختلف القراء كالعادة دائما يختلفون فأحل مبني للمجهول وأحلى ضمير يعني موجود فبالتالي أحلى الله الضمير عائد على الله فأحلى هنا اختلاف بلا شك في القراءات تخيلوا المسافة ليست بعيدة يعني بين مصر وليبيا ايه يعني زي ما بسموها اخواننا المصريين يقولك فركة كعب تفرك كعبك بس بالمناسبة عايز اذكر الاستاذ نينغوستو نينغوستو ندي وردة للاخ الحبيب نينغوستو لانه رفع اللينكات دي كلها لكم على الصائد بتاعنا علشان كلكم تشوفوا اللينكات دية يعني بعد ما جهزتها الديت للأخ الحبيب نينغوستو رفع كل هذه اللينكات على الصيد وبشكر الأستاذ الغائب هو كان بيعمل الموضوع ده في السادق يعني فالرب يبارك حياته ننتقل إلى كلمة جديدة ننتقل الى كلمة جديدة ولا تنسوا فالمفاجأة في آخر المحاضرة يعني افتحوا معي هذا اللينك لو سمحته لو تلاحظوا هنا في سورة النساء خمسة ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما في ألف لو ما لاحظين الواحد الصغير ده هذا الواحد هو ألف خلونا نسمع الشيوخ وسيقرأ لنا من قراءة حفصة التي أمامكم الشيخ الحصري والشيخ الحزيفي نسمع الحصري والحزيفي مباشرة سيقرأ لنا من قراءة حفظ اسمعوا ولا تؤتشت فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهما وَلا تُ تُسُ فأَ وَ قمُلَ د علىظغ لَقم قِي م وَزوقغم في وَسم تُ وُسُفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا طيب كلنا سمعنا الشيخ وهو يقرأ قياما أه اسمعوا أه اولا افتحوا معي الذي وضعته امامكم وهو قراءة ورش يعني بس فركة كعب للمغرب يعني للمغرب للاخت نورك هناك نشرف عندها شوية شاي وحتشوف انا حاطط لك كده خط تحت قياما ضاعة الالف اين الالف يا مسلمين أين ضاعت الألف لا نعرف أين ضاعت الألف على كل نستضيف الشيخ مصطفى مغربي يقرأ لنا قراءة ورش قيما اسمعوا اموالكم التي جعل الله لكم في قيما نسمع برضه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بقراءه ورش نفس هذه القراءه ولا توسفها جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واتفوهم ولا توتوا السفهاء ولكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واتفوهم طيب لن نترك أيضا ليبيا وبعد كده سأقول لكم أمر افتحوا معي هذا اللي... لا تنسوا المفاجأة المفاجأة في نهاية الحلقة كبر الصورة شوية كده وانزل تحت مش هتلاقي ألف قيمة مش قياما لا قيمة من سيقرا لنا من الشيوخ نستضيف الشيخ الحذيفي يقرأ لنا قراءه ليبيا قالون ولا تحسفها اموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واطعموهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولو لهم قولا معروفا في ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واصوهم ربما واحد يقول يعني ما المشكله قيما او قيامه لا عليك انك ترجع للتفاسير وسترى كيف ان يعني في في خلاف يعني في خلاف وهناك من يرجح أن قيما هي الأصح وقياما ليست دقيقة يعني وارجع للشراح والتفاسير وسنقرأ أيضا بعد قليل معا بعض لتغيير حرف يا إخوة مش حرف تشكيل في اللغة يتغير المعنى تماما ننتقل إلى كلمة جديدة وهي في سوره النساء اا سوره النساء نفتح معن هذا اللينك افتحوا معي كده اللينك ده سوره النساء 77 لاحظ عندك لولا أخ... اخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ولا تظلمون فتيلا هذه قراءة حفص سيقرأ لنا من قراءة حفص الشيخان الحزيفي والحصري سنسمع اولا الحزيفي وبعد ذلك الحصري فتابعوني لو سمحت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 قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن استقى ولا تظلمون فتيلا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن استقى ولا تظلمون فتيلا كل مساع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ممتاز إذن سمعنا الشيخ وهو يقرأ لا تظلموني تكلم مع المؤمنين مع المسلمين افتحوا معي هذا اللينك آه هو آه يعني مجرد توسيق لما موجود في سورة النساء بقراءة بقراءة قالون ولا تظلمون فتيلة فلا سيد عندنا حفظ وعندنا ورش وعندنا قالون كلهم متفقين على تعبير ولا تظلمون لكن لكن افتحوا معي هذه القراءه افتحوا معي هذه القراءه لو سمحتم اللينك الاخير كبر الصوره سنجد الكلمه ليست كذلك ولا يظلمون منهم هنا الأمر اختلف تماما من الذي لا يظلم عرفنا حينما يتكلم يقول لولا لا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا خير لمن اتقى ولا يظلمون لا ولا تظلمون ماشي يتكلم مع ناس من هم هنا الذين لا يظلم يظلمون من الذي غير هذه القراءة ليس ذلك فقط بل افتحوا معي افتحوا معي هذا اللينك من قراءة أخرى وهي قراءة خلف عن حمزة لو كبرت كده الصايت شوية لو كبرت الصورة ستجد أن خلف عن حمزة يغير المعنى تماما وأيضا يقول ولا يظلمون فتيلة من الذي غير في في كتاب الله في اللوح المحفوظ من الذي غير دعونا نسمع شيخ آخر محترم يقرأ لا يظلمون اسمعوا الشيخ عبد الرشيد ابن الشيخ وهو يقرأ لنا من قراءة الدوري عن الكسائي يبقى إذا القراءة الوضعتها لكم في الأول الدوري عن الكسائي والقراءة الثانية قراءة خلف عن حمزة الشيخ عبد الرشيد يقرأ لنا فاسمعوا قراءة الشيخ عبد فَلَمْ تَرَ إِلَ الذيينَ قُلَ لَهُم كُّ أيذ يَكُم وَقيم الصَّلَ تَوآاتُ الزَّكاسَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيهُُن قتَال فَلَمَّا قُتِبَ عَلَيهُم الْقِتَالوا إذَا فَريقُ مِنْهُم يَقْشَونًاَّا سَكَقَشَْس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 قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا يذرككم <الـ> <تصفيق> إذن هنا الأمر اختلف في القراءات قراءة تقول لا تظلمون أنتم ضمير مخاطب موجود وضمير مخاطب غائب لا يظلمون من الذي يغير انا بس يعني سؤالي في اللوح المحفوظ هل هي لا تظلمون ولا لا يظلمون ألم يقولوا لنا أنها في اللوح المحفوظ موجودة هكذا لا يظلمون ولا تظلمون موجودة تماما كما هي دعوني أعطيكم مثل آخر ل لف أاخرى طائرة لا وجود لها أيايضا كل ما افتحوا معي هذا النك هذا رابط تجد أماامكم كلما ووب تحتها خط عاق وكلعاد تسمع بعض الشيوخ يقرأوا لنا حتى نوسق كلامنا ربما نحن لسنا عرف يقولون لنا أنتم لا تعرفون أن تقرأوا اللغة العربية إذن لنسمع من يعرف اللغة العربية نسمع إلى الشيوخ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا طبون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم ولكل إن جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم أون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم الله كان على كل شيء شهيدا طيب الأمر لن يستمر افتحوا معي هذا اللينك بالمناسبة أي حد يحب أي تعليق أي إضافة من الأحبار المسلمين او المسيحيين بعد المحاضرة مباشرة يمكن أن يعلق ويقول ما يريد افتحوا معي وكبر الصورة عندك شوية وحتلاقي تحت خالصا واضع لك كلمة تحتها خط أحمر وستجد أن هناك ألف عاقدت عاقدت فهنا ألف ضائعة وكالعادة يمكن أحدهم يقول ما المشكلة أن ألف تضيع لا هناك اختلاف أيضا في المعنى وارجع إلى التفاسير اسمعوا قراءة ورش عن هذه الألف الضائعة ولماذا تضيع السؤال؟ لماذا تضيع أليس هو آآ يعني آآ في اللوح المحفوظ وأنه أمر أنه يعني يحفظ إن أنزلنا الذكر وإن له لحافظون أين لماذا لم يحفظوا اسمعوا الشيخ عبد الباصد عبد الصمد وهو يقرأ لنا من المغرب صوت no اوكي okay, معلش معلش انا اسف اسمعوا تاني اسمعوا تاني ولِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا كَرَتْ الْوَالِدَانِ وَلَقَرَضُونَ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا كَرِهَتْ أَنفُسُهُمْ وَلَا يُقَرِّبُونَ والذين عقدتم ايمنكم فاتوهم نقيذهم وان طيب هذه قراءه ورش افتحوا اا ذلك الذي امامكم افتحوا هذا الرابط لو سمحتم نفتح كده مع بعض وكبر الصوره كالعاده حتدس على المربع البرتقالي تحط الماوس كده على الصورة الناس اللي لسه داخلين هيظهر مربع برتقالي تحت اضغط عليه الصورة حتكبر هتلاقي فيه ألف كده محطوطة بمزاج عاقدت يعني ألف محطوطة بمزاج شايفينا خلينا واحد كتب الناسخ نسى يحط الألف ما هي لو كانت ناسخ بس لا يعني الشيوخ ما كانوش قرأوا لنا بدون ألف لا هم عارفين أنه قراءة ورش ليس فيها ألف وقراءة قارون آآ آآ هكذا إذن فاسمعوا قراءة قارون للشيخ علي الفزيفي اسمعوا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم أذين بنحاول نوثق كلامنا يا أخوة بأكثر من طريقة وأكثر من أسلوب صورة أمامكم وصوت صورة أمامكم وصوت ننتقل إلى كلمة أخرى الكلمات كثيرة جدا امامي وأنا مرتبة يعني لكن انا حاول اني احط امامكم ما هو مهم افتحوا معي اللي حيحب بعدين المزيد حنحط ححط الموضوع ده على الصيد واللي حب المزيد حيلاقي المزيد اوكي يا اخوة افتحوا معي هذا اللينك الذي امامكم وكالعادة حط المعاوز كده لها صورة كبيرة حطت لك خط احمر سوف يؤتهم ونسمع من الشيوخ من يوسق لنا قراءة حفظ نسمع في هذه القراءة في قراءة حفظ الشيخان الحصري والحزيسي اسمعوا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُكْرِمُهُم أُجُورًا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 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما طيب شوف خلاص سمعت القراءة سمعت القراءة أمامكم يفتحوا معي هذا اللينك إذن هذا الرابط سمعنا الآن في قراءة حفظ يؤتي يؤتيهم لا الأمر لن يستمر هكذا حينما تفتحوا هذا اللينك في قراءة ورش في المغرب ستجد الكلمة نؤتهم وانا حاطت خط عليها كذا نؤتهم وليس يؤتهم المتكلم ضمير يعني موجود هو المخاطب يعني ضمير مخاطب نؤتهم من سيقرأ لنا سيقرأ لنا الشيخ مصطفى المغرب اسمعوه والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفلقوا بين أحد منهم من, من همو اولئك سوف نؤتيهم اجورهم وكان الله الذي يبدل في كتاب الله من الذي غير كلمة يؤتيهم إلى نؤتيهم من الذي غير الضمير هنا ضمير غائب الى ضمير موجود حاضر يتكلم لا احد يعرف اذا لنذهب الى ليبيا ربما نجد هناك من يعرفنا افتحوا معي هذا اللينك لو سمحت وبرضه كبر الصورة كده ضع الماوس على الصورة ستجد مربع برتقالي اضغط عليه يعني تكبر أمامك والخط موجود احمر يسهل عليك الكلمة ستجدها سريعا نوتهم هيقولون لنا عندكم مليون إنجيل ما الذي نراه الآن ما هذه الاختلافات والخلافات أيضا دعوني أوسق كلامي العجيب أن الشيخ علي الحزيفي نفسه الذي قرأ لنا منذ قليل يؤتهم سأجعله لكم الآن هو ذات يقرأ نؤتهم ايه رأيكم الشيخ علي الحزيفي منذ قليل قرأ ايوه الآن يقرأ نوه اتفضل يا شيخ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما هل سمعت نؤتهم وابحى يا أخوة هو نفس ذات الشيخ يعني طيب دعوني أقدم لكم كلمتين كمان وبعد كده المفاجأة كلمتين وبعد كده المفاجأة واللي يحب المزيد سيجد المزيد في الصيد ف يعني الأخ نونجستو مشكورا بعد ما نخلص بحطه على الصيد كل هذه اللينكات وتكون متاحة للجميع اللين تشوفتوها دي موجودة كلها بعد المحاضرة ستكون على الصيد بتاعنا بنعمة السيد المسيح طيب في قراءة قالون أيضا مثل ورش بعد المحاضرة يا أستاذ نونجستو طيب كلمة فيها ألف لكن انا سأقرأ معكم بعض التفاسير حتى تعرفوا أن مجرد ألف يغير المعنى أيضا مثلا افتحوا معي هذا الرابط افتحوا معي هذا الرابط لو سمحته وستجدوا من سوره النساء 43 اذا جاء احدكم احد منكم من الغائط او لامستم ففي الف او لامستم النساء وهنا نستضيف الشيخ الحصري والحذيفي يقرا لنا لامستم اسمعوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُمْ تَرَبَّأُوا عَلَىٰ على أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِبِ أَوْ لَمَسْتُم نِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُمْ مَنَسَّاءَ مِنْ قَوْمٍ ضَاءَ وَعَلَى تَفَرُّدٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ نِسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنفَتَ يَم مَنُ لا تَقْرَبُ الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغؤ يقضى او لمستوا اذا الموثق امامنا هناك الف لمستوا طيب افتحوا معي هذه القراءه اللينك امامكم الرابط استحوا معي هذا الرابط كبر الصورة عندك حط الماوس على الصورة هيظهر لك مربع برتقالي على يمينك تحت اضغط عليه ستجد الكلمة عليها خط لمستم بدون ألف لمستم بدون ألف وللتوسيق أكثر افتحوا هذه القراءة أيضا لخلف قراءة خلف عن حمزة افتحوا معي لو سمحت قراءة خلف عن حمزة حط الماوس واضغط كده عليه او جاء احد منكم من الغائط او لمستم أيضا هذه القراءة قراءة خلف عن حمزة تختلف ونستضيف معنا الشيخ عبد الرشيد ابن الشيخ علي صوفي ويقرأ لنا وهو بالمناسبة إمام وخطيب بجامع أنس بن مالك بالدوحة يقرأ لنا الدور عن الكسائي فاسمعوا قراءته للدور عن الكسائي بدون ألف وبعد ذلك نرى ما الفرق الذي تفعله الألف يعني اسمعوا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 وَإِن كُنتُم مّرضىٰ أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا مَا يُرِيدُ تَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا تَغْفِرُوا وَإِن كُنتُم مَّضْرِبَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامتحوا بوجوهكم وأيديكم وإن كنتم طبعا وثقنا كلامنا إذن هناك ألف ضائعة طيب تعالوا معا نرى رأي المفسرين في هذه الألف الضائعة افتحوا معي هذا اللينك الشيخ الإمام القرطبي لنرى يعني حكاية الألف دي هل هي ألف سهلة كذا يعني خلاص ما فيش مشكلة ولا فيها مشكلة طيب هتلاقي قدامك اول كده باللون الأحمر يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة انزل تحت انزل تحت تحت تحت خالص كده هتلاقي تاني كلمة باللون الأحمر سكارة حتى تعلموا سيبة بعدين هتلاقي بعد تقول ولا سيبة انزل تحت كمان جنوب إلا عابري سيبة انزل تحت كمان بعد كده هتلاقي سبيل حتى سيبها وانزل تحت إلى أن تصل إلى تغتفلوا وإن كنتم سيبا برضو إلى أن تصل إلى مرض او على سيبا سفر او جاء أحد منكم من سيبا الغائط أو لامستم هذه هي ما نريدها ماشي يا أخوة وصلت وصلت إلى هذه الكلمة الغائد أو لامستم ممتاز اسمعوا إذن القراءة تابعوني وأنا أقرأ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر وعاصم وابن عامر لامستم بالألف وقرأ حمزة والكسائي أنا الآن قدمت لكم قراءة حمزة وقدمت لكم قراءة الكسائي أيضا بالصورة وبالصوت وقرأ حمزة والكسائي لامستم وفي معناه ثلاثة أقوال الأول أن يكون لمستم جامعتم الثاني لمستم باشرتم الثالث يجمع الأمرين جميعا أي جامع وباشر او باشر وجامع لكن بالألف يقول ولمستم بمعناه عند أكثر الناس إلا أنه حكي عن محمد بن يزيد أنه قال الأولى في اللغة أن يكون لامستم بمعنى قبلتم قبلتم او نظيره لأن لكل واحد منهما فعلا لكل واحد له فعل يختلف عن الآخر قال ولمستم بمعنى غشيتم ومسستم وليس للمرأة في هذا فعل واختلف العلماء طبعا كالعادة واختلف العلماء في حكم الآية على قذاهب خمس او خمسة فقالت فرقة الملامسة هنا مختصة باليد والجنب لا ذكر له إلا مع الماء فلم يدخل في المعنى المراد بقوله وإن كنتم مرضى وطبعا في قراءة الكساء مرضى زي ما سمعتم الشيخ عبد الرشيد وإن كنتم مرضى الآية فلا سبيل له إلا التيمم وإنما يغتسل الجنب أو يدعى الصلاة حتى يجد الماء روي هذا القول عن عمر وابن مسعود قال أبو عمر ولم يقل بقول لعمر وعبد الله في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي وحملة الآثار وذلك والله أعلم لحديث عمار وعمران ابن حسين وحديث أبي زر عن النبي في تيمم الجنب وقال أبو حنيفة عكس هذا القول فقال الملامسة هنا مختصة باللمس الذي هو الجماع ملاحظين يا أخوة الألف بتعمل إيه؟ ده بس ألف عملت كل هذا الفرق في المعنى سمعوا مختصة باللمس الذي هو الجماع فالجنب يتيمم واللامس بيده لا يجري له ذكر فليس بحدث ولا هو فليس بحدث ولا هو ناقض لوضوئه فإذا قبل الرجل امراته لللذه لم ينتقد وضوؤه وعضده وعضد هذا بما رواه الدار قطني عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاه ولم يتوضا ما شاء الله قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال عروة فقلت لها من هي إلا أنت يعني من اللي قبل غيرك سمعين الكلام بيكلم عائشة من هي إلا أنت مين اللي قبل غيرك يعني فضحكت وقال مالك الملامس بالجماع يتيمم والملامس باليد يتيمم إذا التزى فإذا لمسها بغير شهوة فلا وضو وبه قال أحمد وإسحاق وهو إلى آخر هذا الكلام الغريب عن ألف عن ألف إن كنا نحن لا نفهم اللغة وإن كنا نحن للا تفق بين لامستم ولمستم ها هما العلماء أمامكم العلماء أمامكم وأمامكم التفسير يا إخوة وتستطيعوا أن تقرأوا بتمع وباستفادة وأنا تركت لكم آه يعني آه المجال للقراءة يعني أختم آخر كلمة ثم ضع ذلك المفاجأة افتحوا معي هذه القراءة لحفظ افتحوا معي هذه القراءة لحفظ افتحوا هذه الكلمه كارثه انا خليتها لكم في الاخر يعني هذه كانت ليست اضاءه الفاء يا كلمه دعونا نوثق كلامنا من الشيوخ سيقرا لنا الشيخ الحذيفي والشيخ الحصري من قراءه حفظ يا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 كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا أعزكم تلاحظوا الشيخ هنا يقرأ مرتين فتبينوا ملاحظين يا أخوة مرتين فتبينوا لاحظوا لاحظوا سورة النساء يا إسدورة سورة النساء الآن اليوم لا أتكلم إلا في سورة النساء فقط اسمعوا مرة أخرى ماذا يقرأ الشيخ فتبينوا بقراءة حفص قراءة حفص منتشرة في مصر والخليج على رأسها السعودية على رأس الخليج السعودية اسمعوا مرة أخرى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا طيب دلوقتي عايز كده 2 3 زي المحبه يكتبوا لي الكلمه اللي انتم سمعتوها ايه فتبينوا سمعتوا معايا فتبينوا صح ولا انا لوحدي بس مع غلط يا شباب سمعتوا فتبينوا ماشي يعني كلكم سمعتوا فتبينوا طيب اسمعوا الشيخ عبد الرشيد ابن الشيخ ماذا يقرأ لنا اسمعوا وركزوا في كلمة فتبينوا واكتبواها لي لما تسمعوها يا أيها الذين آمنوا إذا ضردتم في سبيل الله فتثبتوا فتثبتوا ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة فإن الله غامم كثير فيه. يا المغلبين في سبيل لا يحد هذا تبهم فذرتم ماهم الله مغانم كثيره شفتوا الكارثه يا اخوه قرآن فيه فتبينوا وقرآن فيه فتثبتوا من الذي يغير في كلام الله خليني اوسق لكم هذا الكلام بالصورة سمعتم الصوت ادخلوا معي بالصورة لا يقع خطايا يا اخوة الشيخ يقرأ ما هو امامه في سورة النساء في قراءة الحارث عن الكساء في قراءة ابي الحارس عن الكساء افتحوا امامكم وستجدوا الكلمة واضحة انا حاطت عليها خط احمر إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا ووسق كلامي أكثر لا أرضى بتوسيق واحد فقراءة الحارس عن الكسائي ليست كافية افتحوا معي قراءة الدوري عن الكسائي ها هي أمامكم كبر الصورة هتلاقي تحت كده في مربع برتقالي حط الماوس عليه كبر الصورة مرتين يخطئ حفظة القرآن معقول أين هم حفظة القرآن هذه قراءة أخرى فتثبتوا ليس فتبينوا من الذي يلعب في كتاب الله وهل في اللغة كلمة تثبتوا هي كلمة فتبينوا نعم القرآن كتب بدون تشكيل وبدون تنقيط وحينما جاء المنقصون والمشكلون غيروا في التشكيل وغيروا في التنقيط أي يجرؤ مسلم ويقول أن قرآنه واحد بعد ذلك هل أنتم متذكرين كم من الأخطاء كانت في سورة التوبة في سورة الفاتحة وفي سورة البقرة وفي سورة آل عمران متذكرين يا شباب ولا لا الآن نضيف إلى تلك الأخطاء هذه الأخطاء الكثيرة صدقوني يا إخوة وأنا مسؤول عن هذا الكلام ما بين القراءات عند الأحباء المسلمين امامي في القرآن كله طبعا أكثر من عشرة آلاف اختلاف بين القراءات وأنا مسؤول عن هذا الكلام امامي اكثر من عشرة آلاف من الاختلافات وما أقدمه لكم هو مجرد عينات فقط للكلمات الواضحة وللأمور البارزة ولكن في سورة النساء يعني يعني مئات مئات الأخطاء والاختلافات ولكن هنا قدمت فقط هذه المجموعة البسيطة التي تؤكد أن لا مسلم اليوم يستطيع أن يتجرأ ويقول عندنا قرآن واحد من الصين إلى ما عارف فين مش عارف في الصين لفين كده يقول لك لا انت بس مش عارف هم خدعوك يعني لم يكونوا أمناء معك حتى تعرف أن القرآن ليس واحد كما تعتقد سافر بس هنا يلي, يلي موجود في مصر سافر فقط إلى المغرب او الى ليبيا ستتفاجئ ان هناك كلمات في القراين مختلفة اذا الآن تنتظرون المفاجاه الا كذلك الان تنتظرون المفاجاه ولا ايه انتوا منتظرين ايه خلاص انا خلصت كده وعايز ادي المايك للاحباء اللي يحب يعلق اللي يحب يضيف اللي يحب يزيد اللي يحب يعني يعلمنا شيء نسينا نحن كلنا أذان صاغية لكي ما نسمع ونتعلم طيب هذه المفاجأة اوكي أنا كنت بدور وفجأت أن هذا الرجل مصر في سورة النساء أيضا إصرار عجيب جدا فاسمعوا ما يصر عليه هذا الرجل وانا سأترككم مع سورة النساء 68 وسوره النساء 4 وسوره اسمعوا اولا سوره النساء 68 اسمعوا يا شباب اسمعوا يا شباب واذا لاتيناهم ملته ما اجوا عظيما وله زيناهم مستقيما كاف وَإِذَ لَنَآتَيْنَاهُمُ اللَّذِينَ من مَنَاءَ جَوًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُم صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُم صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُم ونهديناهم ضراطا مستقيما عجيب هذا الرجل مصر على الموضوع ده وأيضا وجدته مصر ومتلدسا أيضا بنفس الموضوع في سورة النساء 175 شوفوا كذا في سورة النساء 175 ماذا يقول اسمعوا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بィاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيَ رَحْنَةٍ مِّنْهُ وَفَطْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِذَيهِ ظِرَاطًا مُفْتَقِيمًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيَرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَطْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إليه جراطا مستقيما إليه جراطا مستقيما فقبله ويهديهم إليه جراطا مستقيما أنا كنت في البداية يعني فاكر الموضوع بس خاص بسورة الفاتحة اتضح أن الرجل مصر وبعدين اكتشفت انه مش لوحده لا كلهم كده بيجوا في حتات معينة في القراءة ويحبوا يحبوا يعملوا الموضوع ده ليه ما عرفش فليت واحد بس يعني مزازنجي مش كده بتقوله في مصر يا شباب مزازنجي اسمعوا المزازنجي ده حطيه في كده من صورة ياسين اختم بيها خلاص الكلام ياسين اربع وياسين واحد وستين الشيخ مين بقى الشيخ مشاري راشد العفاسي اسمعوا الشيخ العفاسي ماذا يقرأ ما تيسر له من صورة ياسين وما لنتوا فاكرين الغرفة دي طلعوا بره ليه مش عايزين اسمعوا هذه لا, لا لا لا لا دي قراءات يا أخت إسدورة ليس اجتهاد هذه قراءة خلف عن حمزة تقرأ هكذا كل شيخ يقرأ قراءة خلف عن حمزة لابد أن يقوم بهذا الأمر فأنا وجدت حتى الشيخ العفاسي يقرأ لنا ما تيسر من سورة ياسين فاسمعوا بسم الله الرحمن الرحيم يا ياسين إِنَّ مِنْكَ كَلِمَ على الْمُغْسِلِينَ عَلَىٰ فِرَاقٍ مُسْتَفِئِينَ بِسْمِ اللَّهِ لا سمعين الرواجان اللي هو فيه <تصفيق> سمعين الرواجان اللي هو فيه يعني آخر مزاج اسمعوا الرأي ان ده بتسلطن ازاي وبعدين الكلام الكلام غريب يا شباب يقولك فعلا يعني انت في, في مش عارف الكلام اسمعوا اسمعوا يا فين <تصفيق> ان الحكيم ان مكن من المغفلين عرب راط يعبدوني هذا الضره مستثين ما دون مدين وان هذا عرقم مستقيم يا شباب انا اكملت اليوم الموضوع بتاعي وانا بعتذر اني ربما طولت عليكم انا متاسف جدا لكن قدمت لكم بالدليل والبرهان أن تاني تاني الشاب في الآخر ده ماشي قدمت لكم بالدليل والبرهان بالصورة والصوت أن قرآن المسلمين ليس واحدا هناك كلمات هناك حروف هناك تشكيل وأخذت عينة من كل شيء حتى أقدم الدليل والبرهان على ما أقول في هذه الغرفة التي تعتمد أساسا على الدليل وعلى البرهان فهل يجرؤ مسلم بعد ذلك هذه المفاجأة يا جسي ان يقول أن هناك قرآن واحد طيب ماشي يا إصدورة هذه آخر مرة وبعد كده أسلم الروم علشان نسمع مداخلاتكم وآراءكم ومرحب بكم جميعا سمعوا آخر مرة الشيخ مشاري راشد العفاسي المززنجي بسم الله الرحمن الرحيم يا يسين والقرآن الحكيم مستفيل بسم الله الرحمن الرحيم يس والقران الحكيم وأن اعبدوني هذا عظرات مستقيم إنه لكم عجو مبين وأن اعبدوني هذا عظرات طيب نكتفي بهذا القدر شكرا أختي المحبة انك رفعت إيدك ربي بارك حياتك تفضلي المايك معك وأنا أقدم أجمل وردة لكل الأحباء اللي موجودين مسلمين ومسيحيين استمعوا خلال ساعة ونصف تقريبا الآن اشكر محبتكم وتواجدكم واسكرون في صلواتكم والربي بارك حياتكم أختي المحبة تفضلي المايك معك